Fi بالضع سنين لله لمر من قبل و من بعد ويوم إذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو Wahai Allah, tidak akan Allah menolaknya, tetapi lebih banyak orang yang tidak mengetahui. Mereka mengetahui secara terang dari kehidupan duniawi, tetapi mereka tidak mengingat Maha Kelak Allah Sembahat Walarzah Wala Binahumah, Ila Bil Hattu Wa Ajal Musammah. Wainn Kafiran Min An Nasibil Awalam yasiru fil arz, fyanzuru kifakan akibatul lathin min qablihim kano ashad minhum kuwatu wa atharul arz, wa atharul arz wa amaruhaa akhbar mina رسلهم بالبينات فما كان الله <أسؤال> ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون ثم ما كان عاقبة كذبوا بآيات الله، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Allah يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون.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 Fahamma الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الاخرة وكذبوا بآياتنا ولقاء فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي لَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكمون أزواج لتسكنوا إليها، لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.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 Innafi zalka la ayatil kaumnya yagtilun, w mana yatih amtakum alamau walrdz b amri, thumma ida dakkum dawatam min alrdz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 ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملك تيمانكم من شركاء هَل لَكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقَنَٰكُم فأنتم فيه سَوَآءٌ فَإِن كُنتُم فيه سَوَآءٌ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 فَمَن يَهْدِ مَن ضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ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 وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ فتمتعوا فسوف تعلمون أمن زلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها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 فَاتِذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَا آتَيْتُم من موال الناس فلا يربو عند الله وما اتيتم من زكاه تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون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 Zaharah Fasad di al Ber dan al Bahri bila kesabtei dunia liyudiqahum baghdal Lathi amalu liyudiqahum baghdal Lathi amalu lalham yarujun. Qul siriu fil ardh fanzuru kifakana akibatul Lathin min qabl. Kana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 وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فيبسطه في السماء كيف يشاء فيبسطه في السماء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 وهو على كل شيء قدير ولئن رسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون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 If you listen only to those who believe in our scriptures, then they are Muslims. Allah, who created you from a burden, then made it from a burden, then made it from a burden, Yakhluk ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وقال الذين أُوتوا العلم والي من لَقَد لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَيَوْمَئِذِ الَّتَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا بَنِي فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَسْمَعُونَ لِهَذَا الْقُرْآنِ إن وَلَوْ كَانَ إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبرن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون